قَمَ الذِ رَ بَأسن شَديددا مَِّد هو يُبَششررَ الْ المُؤمنين وَُبَِّرَ الْ المُؤْمنينَ الذينَ يَععملونَ الصَّالِحَاتِأََّ لَهُمْ أجرًا حسَسَنَا مَا كثينَ فيِيه أَبَدَ وَيذِر الذينَ قالُكَ خَذَ اللهَّهُ وَلَد مَا لَهُ بِهِ مِنْ عِلْم وَل لِأَذاَ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 129. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصار ما لبثوا أمدا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 147- ويهيئ لكم من أمركم مرفقا 148- وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين 149- وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه 141- ذلك من آيات الله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 وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا بِلُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنْ ع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 124- ولا تستفت فيهم منهم أحدا 125- ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب هذا رشدا من هذا رشدا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 وحي إليك من كتاب ربك كلام لكلماته لا مبدلا لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا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 <تصفيق> إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا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 129-الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا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 أملا <تصفيق>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 ريمونا النار فظنوا انهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا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 126- بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا 127- وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا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 qatələyə قال قالا قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا 120-قال ألم أقلك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من عذرا 122 حتى إذا أتيا أهل قرية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 124-فم السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا 125-وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن, فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما وهما خيرا منه زكatan واقرب رحما واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا فاراد ربك ان يبلغا شدهما فاراد ربك ان يبلغا شدهما ويستخرج كنزهما رحمه من الرب وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تصطع عليه صبرا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 قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي, وكان وعد ربي حقا 125-وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا 126-وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا 127-الذين كانت أعينهم في غطاء اِن عَن ذِكْرِي وَكَانُوا لا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا قل هل 129-الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون, وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا 120-أولاد 178-ذلك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه, ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم يَوْمَ يوم القيامة وزنا ذَلِكَ 179-ذلك بِمَا جهنم بِمَا كفروا وَاتَّخَذُوا آياتي ورسلي هزوا